السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان يمكن أيها الإخوة الأفاضل أن يكون عنوان هذه المدارسة أو المطارحة إن شئتم أيضا منهج الدين كان ممكنا أن يكون العنوان الرئيس والمعتمد لهذا الكلام كما ذكرت عنوان أو بالأحرى منهج الدين لكن يمكن أن نتحدث عن منهج الوسطية والاعتدال باعتبار الغاية وباعتبار الأمر الذي يراد من الدين أساسا لأننا حينما نتحدث عن الوسطية والاعتدال فإننا في حقيقة الأمر إنما نتحدث عن الدين بما هو الإسلام ولكن نظراً لأن الفهومة قد تختلف من شخص إلى شخص ونظرا لأن التصورات قد تتأثر بكثير من المذهبيات فلذلك إذن يحسن فعلا أن نتحدث عن المقصود والغاية أو الخصيصة الأساسية للدين التي هي الوسطية والاعتدال لكن قلت فعلا ذلك هو الدين الدين الذي هو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في القرآن الكريم التي تدل على مجموع الدين وكل الدين لا يقوم الدين أساسا إلا بمعاني الوسطية والاعتدال وكذلك جعلناكم أمة وسطة إلى ما شبه هذا وذاك مما يدور حول هذا المعنى ويرتكز عليه لكن الذي يحدث هو أن الوسطية قد تخترم وأن الاعتدال قد يحصل فيه ميل أو زيغ فلا يبقى اعتدال وإنما يبقى هناك غلو أو تطرف كما يعبر عنه اليوم إذا نظرنا إلى أشكال الغلو في الدين وأشكال التطرف بشكل عام في القديم والحديث لدى الفرق الكلامية الأولى والطائفية الأولى ولدى المحدثات الجديدة من أمور الحركات والمذاهب والأفكار والريادات وما شابه هذا وذاك يمكن أن نعطي وصفا عاما لظاهرة الغلو إذا بوصف ذلك يمكن أن نتحدث عن الاعتدال وعن الوسطية الوصف العام لهذا الأمر يعني الغلوة في الدين. إنما هو كما يعني ذكرت في سياق آخر من كتاب سابق التضخم كما يعبرون عنه في مجال المالي والاقتصاد تضخم وأيضا في المجال الطبي تتضخم بعض الخلايا في الجسم فتتحول إلى كائن سرطاني والعياذ بالله فحينما يتضخم مفهوم ما من مفاهيم الدين أو ركن ما من أركان الدين أو عبادة ما من العبادات التي في الدين أو شعيرة أو أي شيء من أمور الدين تتضخم معنى كونها تتضخم أي أنها تتخذ لها حجما فوق حجمها ليس في واقعها لأنه قطعا في واقعها لن تكون إلا كما هي وأعني واقع المفاهيم النصوص يعني حقائق الدين كما هي في الكتاب والسنة لا تزيد ولا تنقص لكنها تزيد وتنقص في أدمغة الناس وفي عقول الناس وفي فهوم الناس ومذاهبهم فإذا تضخم شيء أكثر من حجمه كان ذلك غلو هذه قاعدة عامة يمكنك أن تأخذها سارية جارية على كل ألوان التطرف والغلو في القديم والحديث وما حديث الثلاثة راطن عنها ببعض حينما جاء بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بيوت أزواجه عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها أي أنهم تصوروا عبادة رسول الله قليلة ضعيفة وهذا ما أغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أماو إني أعبدكم لله وأتقاكم له وذكر أنه يصوم ويفطر ويصلي وينام ويتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني الذي حصل لأولئك الرهطي من صحابة رضوان الله عليهم أنهم تضخمت بعض العبادات عندهم على أكثر من مشهور علىها فتضخم عندهم مفهوم أحدهم أو عند أحدهم بالأحرى تضخم عندهم عندهم مفهوم الزهد بمقاطعة النساء والتبتل الكامل على طريق الربانية وتضخم عند آخر مفهوم قيام الليل والصلاة فنظر أن لا ينام وأن لا يرقد بل يقوم الليل أبدا وتضخم عند الآخر مفهوم التبتل بالصيام فنظر أن لا يفطر أبدا وأن يصوم الضار هذا الذي يحصل إذن وضخم عبادة على, على, على حساب موقعها الذي شرعه الله فيه ولذلك من أوائل من انتبه إلى ذلك طبعا جل الصحابة كانوا واعين بهذا الأمر ولكن يعني من أوائل من انتبه إلى ذلك من الفقهاء والعلماء المدققين الإمام أبو إسحاق الشاطبي صحيح أن أمر البدائع تُبِيه إلى قديما يعني أمر البدع شيء المحدث الميكون وشيء حادث كان يعني هذا أمر واضح جدا لكن من البدع الدقيقة جدا كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله أن تجري الكثير على القليل. وأن تجري القليل على الكثير بمعنى أن ما كانت سنته عليه الصلاة والسلام من العبادات فريضة كان أو نافلة أو ما شاء من سائر الأصناف والأشكال التعبدية ما كانت سنته فيه عليه الصلاة والسلام أن يكثر فيه السنة أمران الفعل لأنه فعله عليه الصلاة والسلام ثم الإكثار وما كان السنة فيه التقليم فسنته أولاً الفعل لأنه فعل عليه الصلاة والسلام ثم أيضاً تقليل فقال الشاطبي رحمه الله إن تكثير القليل من البدع الخفية شيء كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم نادراً تجعله أنت منهاجك في التعبد وأساس الدين كل الدين هذا تضخم مناءنا إنشاء الغلو وأمور وأم العقائد في أغلب أحوالها من هذا الأمر أتيت ومسألة الإمامة كما هي عند بعض الفراق كالروافض قديما إنما نشأت من تضخيم بعض الأمور في محلها على حساب بعض الكليات وعدم بناء الدين كما بناه الله عز وجل وكما أنزله ولذلك يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل وهذا الحديث حديث منهجي بالدرجة الأولى منهجي يعني وكان يعني في موقف تعليمي عجيب جدا بالصورة التي يحفظها الجميع من أجل أن ترسخ حقائق الدين في النفس فلا يقع تضخيم شيء على حساب شيء وتعلمون كما في الحديث جاء عليه يسأله يعني جبريل عليه السلام جاء عليه يسأله محمد عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الإسلام فأخبره بأركان الإسلام الخمسة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتجيز الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا مع أن هذا كان عند أصحاب رسول الله آنئذن من المعلوم من الدين بالضرورة كان معلوم من عندهم لكن كان هناك شيء بيان الأركان الأساسية وبيان ترتيب من حيث الأولويات أيضا ومن حيث يعني أصول ثم ما يتلوها بعد ذلك من فروع سيتبين ولن أطيل في بيان هذا الحديث لأنه ليس يعني المقصود بالدراسة عندي وإنما المقصود به التمثيل لا غير من أجل الفهم الذين تحدث عنه من الوسطية والاعتداد فسأله بعد ذلك عن الإيمان فأجابه بأركان الإيمان السته ثم سأل عن الإحسان فقال المقولة المشهورة أن تعبود الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وسأله سؤالا منهجيا عجيبا قال فأخبرني عن الساعة كان ممكن أن يسأله عن السؤال مدام أن جبريل يعلم أن رسول الله لا يعلم عليه الصلاة والسلام ورسول الله يعلم أن جبريل أيضا لا يعلم والمعلومة دائرة بينهما معا لكن كان يقصد إلى بيان منهج معين قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل ولذلك إذا اتجه النظر والعمل في الدين إلى السؤال عن ما تحته عمل وهو الإسلام والإيمان والإحسان هذه أمور عملية وأن ما لا عمل تحته. من أمور المغيبات التي لا طاقة للعقل البشري في أن يخوض غمارها كما كان الفكر اللاهوتي القديم عند المذاهب والأديان الأخرى، وكما كان قبل ذلك يعني عند أصحاب الفلسفات القديمة من اليونان حينما خاضوا في أمور يعني ما وصلت إلى شيء إلى شيء في نهاية المطاف في أمور الالهيات، فقال من مسؤول عنها بعلم السائل. وجاء الحديث أو السؤال عن الأمارات. لأنها نظر مادية حسية كعيلة للأصوليين التي تبنى عليها الأحكام الفقهية منضبطة مادية حسية قال فأخبرني عن أمارتها فأخبرها لأنها أمارات مادية أن ليد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعائشة يتطولون في البنيان إلى آخر الكلام خاتمة هذا الحديث خاتمة جامعة مانعة التفت إلى عمر ثم لبست مالية فقال أتدري من السائل يا عمر هذا السؤال هو خلاصة هذا الحديث هذا السؤال الأخير الذي ربما في بعض الأحيان قد لا ننتبه إليه وقد لا نقف عنده قال الله ورسوله أعلم يعني جبريل يجيب يعني أتدري من السائل سأل الرسول والسلام. سأل عمر بن الخطاب فقال عمر الله ورسوله أعلم فقال ذلكم جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ومعروف في قاعدة أصول فقه أن النكرة المضافة إلى الضمير تفيد الشمول والاستغراق كأنه قال له أتاكم يعلمكم كل دينكم فكل الدين هنا في حديث جري كل الدين كل الدين من حيث ومنهج لأنه بنى الأركان بنى الأصول الكبرى في أمور الأعمال وفي أمور الباطني والمعتقد من الإيمان وفي أمور أو في منهج السلوك إلى الله عز وجل ثم بين ما لا يجوز أن يشغل الإنسان به باله من الفواتن التي تفتن والشواغ التي تشغل الإنسان في الطريق وتخرجه عن الجادة وعن الصوب وتخرجه ربما عن الدين من حيث هو يعني ممارسة تعبدية وهي هذه الأمور التي قال فيها ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وأن ضرب فيها مثالا كان ممكن أن يسأل عن شيء أخرى يعني ولذلك يعني القرآن مثلا سكت عن كلب أهلي الكافي وبعض المفسرين يتطاول ويتكلف، فيتساءل هل كان ذكراً أو أنثى؟ هذه من الأشياء الفعل التي يعني تجعل العقل الإسلامي يتبلد ويموت، لأنه ليس المقصود من ذلك أن أن يكون هذا الكلب ذكراً أو أنثى، أو أن يكون بهذه الشكل أو تلك الصورة، لأنه مدام القرآن سكت عنه، فلا قيمة له من حيث من حيث من حيث المقصود التربوي من حيث المغزى للقصة. فلهذا إذن يعني كثير من الجزيات ما ينبغي أن يشتغل بها الإنسان لأنها إنما هي شواغل وتخرج الإنسان عن منهج العمل ولذلك كل الأحاديث كل التي وردت في صياق النهي عن السؤال بنيت على معنى حديث جبريل من مسؤول عنها بأعلمة مسائل ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كثرة السؤال ويكره قيل وقال فهذا الشيء وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهابون من سؤاله لما يعلمون من كراهة السؤال ليس كل سؤال بالعكس بل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون يسألونك ويسألونك يسألونك ويسأل كمال القرآن يسألونك عن المحيط يسألونك عن الهلا يسألونك عن الخمر يبقى ما كثير هذا موجود مما سجله القرآن ومما لم يسجله القرآن. ولكن الأسئلة كانت غالباً عملية فحيث لا تكون الأسئلة واقعة على العمل يأتي التنبيه إما بالقرآن وإما من لدن النبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام في حين من الأحيان غاضب من سؤال أحدهم حينما دخل المسجد وقال يا رسول الله أين ناقتي؟ فأغضب ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أشد الغضب وصعد المنبر عليه الصلاة والسلام فجعل يخطبه وقال فيما قال سلوني فوالذي نفسي بيدهم ما سألتموني عن شيء ما دمت في مقاهي هذا إلا خبرتكم عنه وجعل يردد سلوني سلوني سلوني فقام أحد الأشقياء وقال أين مقامي كان من المنافقين فقال مقامك في النار يعني لأن الله عز وجل كشف الحجوب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأن هذا الرجل منافق وأن المآلة رأى مقامه فقال عليه الصلاة والسلام لقد عرض علي الجنة والنار عرض هذا الحائط. فكان يرى مما أراه الله وأذن له في تلك الساعة ما يعني ما يعجز العقل عن تبريوني لأنه وحي أنا إذن وضربون من الإذن رباني لرسوله عليه الصلاة والسلام ولكن كان ضربا من العقوبة في حقيقة الأمر وضربا من الزجر وسأل عبد الله بن حذافة قال من أبي؟ قال أبوك حذافة يعني كما ذكر شراح الحديث في ذكر ابن حجر العسقلاني في الفتح وغيره أنه كان إذا تلاحى مع الصبيان في الجاهلية عير بأبيه وأمه يعني كان يتهم بأن أمه ولدته من زنا فكان ذلك يعقده ويوسوس عليه عقله فاهتبل الفرصة وغتنمه وقال قرر رسول الله من أبي قال أبوك حذافة فارتاح أنا إذن عبد الله بن حذفة فكانت إذن هذه إيجابية بمعنى من معاني لعبد الله ولكنها كانت سلبية للآخر وعياذ بالله ففهم أصحاب رسول الله أن الأمر يعني أمر غضب ونذير وليس أمر بشارة فجثى عمر بن الخطاب على ركبتيه رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله رضينا بالله ربًا و بالإسلام دينًا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيًا ورسولًا هنالك سكت رسول الله صلى الله وسلم ونزل من على المنبر. فالمقصود إذن بهذه الأحاديث التي تبين يعني تبين أن السؤال ينبغي أن يكون عما ما يشغل الإنسان بالعمل في سيره إلى الله عز وجل. ولهذا إذن سؤال أين ناقتي أنت أضلت ناقتك في الصحراء فلما تأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لسؤال عن ناقتك يعني يداك أو كتا وفوك نفق كما تقول العرب يداك أو كتا هو الذي يعني يعني يضرب المثل الإنسان الذي غارق يعني أخذ أحدهم شنن يعني شكو شنن فنفخوا واراد يسبح به وعقد يعني يعني عقد الويكا الذي هو تعقد به الشنان القربه الخاويه فسبح بها فنحل هذا الويكا فغريقه فلما خرج جعل يسب ويلعن البحر ومن وله فقال لا له الناس يدك أو كتا أنت الذي حزمت وعقدت العقدة وفوق نفخ فمك هو الذي نفخ هذا فإذن أنت أضللت ناقتك في الصهراء إبحث عنها يعني ما ينبغي أن يستخدم الدين لمثل هذه الخرافات ولمثل هذه الغيبيات غير العلمية لأن الغيب في الدين علم الغيب علم لكنه علم خاص بالله عالم الغيب والشهادة وهذا فارق ما بين العلم والخرافة كل ما كان غيبا من قبيل العلم فهو حق ولذلك إما يؤخذ بالنص وحيا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما يفوض إلى الله عز وجل من حقائق الغيب الواردة النص لكنها غير مبيّنة كيفا فهذه أمرها إلى الله عزوجل من حيث من حيث هيئتها من حيث أشكالها معروف هذا في علم العقائدي لكن حينما يتخذ الغيب ضربا من العبث ضربا من الخرافة ضربا من الشعودة فهذا تحريف إذن وهذا ضرب من السؤال عما لا عملت تحته وع وعما لم يؤذن للإنسان بالبحث فيه وهذا الذي أغضبه رسول الله عليه الصلاة والسلام فلذلك يعني حديث جبريل وضع على منهجاً حول فهم الدين وهو صراط الوسطية والاعتدال صحيح صراط الوسطية والاعتدال لأنه جعل أركاناً مثل أعطي مثال قد يضخم مثلا الجانب السياسي كما بينت في سياق آخر قد يضخم الجانب السياسي في الدين أكثر من موقعه قد يضخم جانب آخر يعني جانب بعض العبادات مثلا قد يضخم جانب الصلاة معنى الصلاة أو موقعها ضخمون جدا يعني بعد الشهادتين لكن يعني يعني قد يضخم إلى درجة تكثير تارك الصلاة كما حدث أو كما هو معروف عند بعض المذاهب الأخرى فإذا يعني ما هو ضخمون وركن نراكين ينبغي أن يجعل على ضخمته فلا يزاد عليه فإذا زيد فذلك غلو وإذا انتقص منه أيضا غلو غلو مضاد فلذلك يعني الاعتدال أن يكون الشيء على المقادير التي قدرها الله لا زيادة ولا نقصان وهذا المنهج واضح بين محجة بيضاء بينها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك فلذلك إذا نرجع إلى هذا المفهوم نحاول أن نحققه يعني أو نقارب تحقيقه نوعا ما يعني الدين الدين بما هو وسطية واعتدال فإذا تعممنا بناء على يعني إشارات الآن ل يعني سبب الانحراف وطية سبب مفهومية ويعني هي ظواهر تضخمية في جميع أحوالها نرجع إذن إلى مفهوم الدين نحاول أن نقترب منه قليلا يريد في القرآن والسنة بمفهومين متكاملين المفهوم الأول أو المعنى الأول للدين هو ما يسمى بالمعنى الاسمي للدين يعني المعنى الاسمي أي أنه لفظ واقع على مسمى معين أي على مذهبي معين ليس المذهب بالمعنى المفقي أو العقدي الجزئي لا بالمعنى المذهبي الكلي مذهبية في, في الوجود والحياة في تصور الكون والإنسان تصور الإنسان يعني للكون والإله وكل شيء يعني فهذا هو الوارد في مثل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أي الدين بالمعنى الكلي الشمولي الذي هو هذه الأركان وهذه العبادات وهذا المعتقد قبل ذلك وهذه المعاملات وهذه الأحكام هذه المقدمات هذه الواسطات هذه النتائج هذا المصير الدين صفحة عامة أي الإسلام فهذا معنى موجود ثم المعنى الثاني الدين بمعنى الممارسة الدينية وليس بمعنى النصوص. الأول الإسلام بمعنى النصوص بمعنى يعني النصوص أي الكتاب والسنة بمعنى القضايا الأساسية التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغا عن الله تعتقد ويعمل بها هذا هو الدين بالمعنى الأول لكن الآن في المعنى الثاني الذي أتحدث عنه بمعنى الممارسة البشرية فالدين بالمعنى الأول لا يطرأ عليه الفساد بل هو كامل ولا يطرأ عليه النقص بل هو ثابت ولا يتغير أبدا لأنه وحي كمان ولأنه عصمة نبوة فلذلك هذا ثابت ولا يجوز أبدا أن نتحدث عن تغيير أو تبديل أو حتى عن تجديد الدين بهذا المعنى أن النصوص جديدة لا تتجدد يعني لا تتقادم أقصيد لا تتقدم فهي جديدة أبدا لكن الذي يحصل فيه الفساد ويطرأ عليه التغيير سلوكي أنا وسلوكك أنت فهمي أنا وفهمك وفهم أنت للدين وهذا أيضا يسمى دينا وهو الذي ينبغي جديده من يجدد لها دينها أي فهمها وسلوكها للدين لأنه يبلى ويطرع علي الفساد ويتغير وقد ينقلب عكسا على غيري وعلى عكس قصد الدين بمعنى النصوص وهذا موجود أيضا في الكتاب السنة ومن دليله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخارس وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين إذا تأملنا هذه الآيات وأضرابها في القرآن كثير يعني أضرابها في القرآن كثير فإذا تمنا هذه الآيات وأمثالها فسنجد أن الدين هنا بالمعنى الشعوري معنى إحساس معنى إحساس ينبثق عنه سلوك وهو ما يسمى بالإيمان بالإيمان الذي يصدقه العمل لأنه قوله عز وجل فاعبود الله مخلصا ماذا مخلصا له الدين الإخلاص ما هو الإخلاص شعور وجداني بشري شعور وجداني بشري أخلص أي أنه صفى نيته والنية إحساس بشري صفى نيته فحينما تصفي نيتك وتخلص أمر خالص أي صاف لا تشبه شائبة فإذا كان هذا أو كانت هذه تصيّة ومطلوبة في الدين، فمعنى ذلك أن هذا الدين قد يختلط، فإذا إذا كان الدين يختلط بهذا المعنى، لن يكون هو الدين بمعنى النصوص، لأن النصوص لا تختلط من حيث أصولها طبعا فلذلك إذن الذي يختلط هو الفهم، هو السلوك، هو هو, هو النية الفاسدة قد يحصل للإنسان نية نيته نيته سوء ونية شر الإنسان ونسي وما سواها، فألهماها فجورها وتقواها. فقد يكون هذا وقد يكون ذاك، فإذا نصف الدين نخلص الدين أي نخلص نيتنا وقصدنا في ممارستنا الدين من أجل تصحيح العقدي والمقصدي تعبد والسلوكي، وهذا هو الذي قصد بهذه الآية وكذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي التدين باللغة المعاصرة يعني الآن بفكر الإسلام المعاصر يستعمل المصطلح التديون وإنما التدين هو مقصود به الدين بهذا المعنى وهو مرادف له تماما مرادفه لكن القرآن لم يستعمله لم يستعمله عفوا القرآن لم يستعمل تدين، ولا السنة أيضا ما موجود تدين يتدين هو في العربية موجود هذا أصير من ناحية الغوية لكن القرآن استعمله هكذا بهذا اللفظ الدين الدين وكذلك السنة وحتى علماء الحديث يقولون فلان لينوا الدين فالدين من حيث أصله هو. لا يكون لينا لكن الإنسان قد يكون لينا في دينه أي في سلوكه الديني وفي ممارسته الديني وهو التدين إذن عندنا مفهومان إثنان للدين إذا نظرنا إلى الأول ماذا سنجد؟ انظر إلى الآيات القرآنية بالجملة انظر إلى الأحاديث النبوية الجامعة كحديث جبريل نجد في نهاية المطاف أن الدين وسنعتمد هنا على التحليل اللغوي دانا يدينو دينًا أي أنه ذل وخضع ولذلك استعمل منه أيضًا الدين الذي هو القرض والسلف لأن الدائن يستذل بنوع من معاني الاستدلال المدين لأنه خاضع له ولأنه صاحب أو لأن الدائن صاحب منه يد يا وهي أفضل وأعز من اليد السفلى ولو كانت على سبيل الاستدانة لا على سبيل السؤال والسعيتي فمع ذلك إذن هنالك نوع من العلاقة بين غالب ومغلوب معنوياً ونفسياً ووجدانياً واجتماعياً أيضاً واضع جداً هذا فإذا الجذر واحد في هذه وتلك لأن هنالك نوع من الخضوع نوع من الذلة فالدين إذا هو خضوع لله فإذا كان ذلك كذلك وهو كذلك إذن فسيكون من حيث الأصل بما هو نصوص فالدين إذا بما هو نصوص يتضمن يتضمن القواعد الكلية التي تجعل الإنسان يخضع لله وعلى رأسها الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسنأتي على هذه بشيء من البيان بحول الله في هذا الصياق لأن هذا الذي فعلا سيبين لنا يبين لنا حجم المفاهيم الدينية الكبرى وندرك كل من نفسه يدرك إلى أي حد وفعلا يمارس الوسطية والاعتدال إلى أي حد على منهج الوسطه أم أن له غلو ما وله تضخم في بعض الجوانب على حساب بعض الجوانب الأخرى إذن قلنا الدين هو خضوع بدءاً بالمجال العقدي شهادتين وما ينبني عليهما من الصلوات والزكوات والصيام والحج وما تفرع عن هذه الأركان جميعا من المندوبات وسائر الواجبات الأخرى التي لم تذكر وكذلك أمور الإيمان والإحسان كلها ترجع إلى هذا المعنى من حيث أننا تحدث الآن عن النصوص النصوص القرآنية تربط الإنسان بمبدأين كبيرين يتفرع عنهما كل شيء في الدين الربط بالله عز وجل والربط باليوم الآخر وهذا أوضح من الواضحة يعني القرآن مليء بهذا التعبير والسنة النبوية فيها كثير كثير جدا من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان بالله واليوم الآخر يعني في, في صياقات اشتاء في الأمور الكلية الكبرى وفي الأمور الجزئية التي يجعل الإنسان في الكل والجزئي يرتبط بالله عقيدة ويرتبط باليوم الآخر عاملا وهدفا وغاية يعني كما في الأحاديث المشهورة المتداولة من كان يكمل يوم بالله ومن آخر في اليوكريم في اليوكريم ضيفا في يقول خيرا أو ليصمت وهذا كثير جدا لماذا أفرد هذان الأمران من دون غيرهما من أركان الإسلام ومن أركان الإيمان الإيمان بالله والملائكة أيضا إيمان بالملائكة ركن بانبلياء بالكتب بالقرآن بالقدر ولكن مع ذلك تم الاقتران والقمر بين هذين الاثنين أساسا لأنهما مناط الدين ولأن معنى الدين بمعنى الذلة والخضوع إنما يتحقق أول ما يتحقق بهذين الأمرين وما سواهما ينبني عليهما، لأنك حينما تتعرف إلى الله عز وجل بإسمائه العسنة وصفاته العلى إذا كان التعرف حقيقة وبالعلم وبقواعد الاعتقاد الصحيح السليم الذي لا تدخله خرافة ولا ضلالة ويكون بقصد الإخلاص وهذا الذي سنتحدث عنه هو معنى، الثاني للدين سيشعر القلب بالخضوع الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعني تعرفوا إلى الله عز وجل إذا كان سليما وصحيحا سيعطي نتيجة واضحة وهي الدين بالمعنى الآخر أي بمعنى الخضوع والسلوك الديني بما هو ذلة وجدانية قلبية لدى العبد وجلت خلوبهم وهو التدين كذلك لارتباطه باليوم الآخر لأنه يرتبط بمصير الإنسان بإحساب وكل الأشياء التي في أركان الإسلام إنما هي هي غايات في ذاتها لكن بالنسبة لهذا المقصد الكلي وسائل وقد تكون الوسيلة غاية في ذاتها وسيلة لغيرها وهذا منه يعني أركان الإسلام الأخرى وأركان الإيمان الأخرى وما تفرى عن هذه وتلك جميعا وسائل هي غايات في ذاتها في صياقها إذا أفريدت لكنها وسائل لربط الإنسان بالله وبليوم الآخر ربطه بالله عز وجل كما هو واضح معروف يعني عبادة وتوحيدا وتفريدا وتجريدا له من كل نقص سبحانه ومن كل شائبة وتشبيه وسعي له بكل الآمان من أجل أن تكون عبداً تمارس العبدية عبد، فإذا لم يشعر الإنسان بهذا المعنى العميق الذي هو ممارسة العبدية في الدين ولو عمل ما عمل ولو يعني أثار الضجيج والعجيز والمهاترات وما صنع ما صنع بإعلاء كلمة الدين كما قد يدعى وبالشعارات فإنه لا يمارس الدين لأن الدين في نهاية المطاف من حيث هو ممارسة ذوق. ذوق نعم ذاق حلاوة الإيمان هذا الحديث الصحيح العجيب يعني حينما تحدث عن بعض الأشياء التي تجعل الإنسان يذوق حلاوة الإيمان يعني أنت تذوق الشيء أي أنت تشعر به وجدانا أن أنت تحسه بقلبك فتلك نتيجة الدين التي هي النصوص حينما يتفاعل مع قلب العبد المؤمن بصدق وبمنهج العلم. فإذا حينما يرتبط الإنسان بهذا ويرتبط بعد ذلك مباشرة بالمصير الأخروي أي بالطمع في رضا الله جل وعلا ورحمته والاستعادة به سبحانه وتعالى من عقابه ونقمته فتلاحظ أن الإيمان بالله أو الارتباط بالله واليوم الآخر يعني في هذا السياق فعلا مترابطان كأنهما يعني من حيث المنهج يرسمان طريقا واحدة متوازيين أي, أي طريقين طريقين طريقين متوازيين لا يسير السائر إلا بهما معن تماما كسكتة القطار كعمودي السكة في القطار يعني لا يسير القطار بعمود حديدين واحد لبضمن سنيني فيعني الإيمان بالله والإيمان باليوم باليوم الآخر لأن كلا الأمري كلا الأمرين عفوا يجعل القلب يرقى ويذل ويشعر بأنه على الدين على الدين هذا إذن إذا صحان العبد من حيث المفهوم ومن حيث الممارسة سيصبح مقياسا مقياس حقيقة أحد العلماء حدثني مرة عن قصة الطريفة أن أحد المفكرين الإسلاميين المعاصرين أهدى له كتابا, كتابا ضخما في الفكر الإسلامي يتحدث عن أمور تتعلق بالعدالة الاجتماعية في الإسلام وعن أمور يعني يعني الأمور التي تتعلق بتنظيم الحياة المدنية كيف نظمها الإسلام فقرأ الكتاب من أوله إلى آخره ثم أرضى إليه كتاب جميل وفيه حقائق تشريعات وأحكام شقيقة وتنظيمات إدارية وتراتيب يعني إشتهادية إدارية إلى آخره مما ينظم الحياة المدنية للإنسان فقال الوالد استاذ كتاب ضخم في أكثر من ثلاثمائة صفحة يتحدث عن الدين وعن الإسلام وتنظيم الإسلام للحياة المدنية وعن الإنسان ولا كلمة فيه واحدة عن الآخرة والقرآن من أوله لآخرة هو يتحدث عن الآخرة الآخرة الآخرة الآخرة يكاد يكون القرآن هو كتاب الآخرة حقيقة فعلا الذي ينظر فيه من مالك يوم الدين الآخرة صور المفصلة فكيف يكون هذا حديثاً عن الحياة المدنية والاجتماعية من منظور الإسلام وإنما منظور الإسلام يبني كل الحقائق الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والسياسية والنقابية وهل مجرى على الإيمان بالله واليوم الآخرة فإذا انتبه صاحبنا أي الأسد الآخر مفكر واعترف بهذا أنه قد حصل له نوع من تدخيم نوع من التضخيم وهذا ضربون من الابتداع الخفي كما ذكرت الذي قد لا ينتبه إليه وابتداع منعجي هذه يمكن يسميه البدع المنعجية أنها انضخمة بعض الأشياء وناسية الأمور الأخرى التي هي الأصول والتي تعطي لكل شيء بعد ذلك مصداقيته ليكون دينا إذا لم أمارس العمل مثلا السياسي أو لم أمارس. إذا مرست إذا العمل السياسي أو مرست نقابة أو مرست إدارة أو تجارة أو اقتصادا ما شئت أو صلاة أو زكاة ولم أشعر بالدين فإذا أنا خارج نطاق الدين لابد أن يحصل لي هذا الذوق الديني أي أنني أشعر أنني بهذا أعبد الله عز وجل فإذا إذا ضع مني هذا الإحساس في المشكلة في المنهج المشكلة في المنهج والمشكلة في المنهج من حيث التصور أنه قد صور لي أو تصورته أن هذا الأمر يعني كأنه لا علاقة له بالعبادة كأنه ليس مسلك يسلك به العبد إلى الله عز وجل أو أنه في غمرة تضخيم هذه الحقائق على حساب الأصول الكبرى أركان الإسلام وأركان الإيمان وأساس الإحسان الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل وبين كيف يمكن للإنسان أن يقع له الزيغ حينما يسأل عن ما ليست عمل فإذا قد يحدث أن يقع للإنسان شروط عن مفهوم الدين وعن ممارسة الدين، فإذن هذا من الأمور الأساسية التي يعني تعتبر مقياسا لكل عمل، لكل عمل إلى أي حد أنا أمارس فيه الدين، إلى أي حد أنا الشعور الآن بالتدين بلغة العصر في هذا العمل أو ذاك، فهذا عاصم من عواصم الغلو في الدين، ولذلك إذا أردت أن تضع هذا مقياس لكثير من ممارسين في الساحة الإسلامية اليوم بيشتلم ذهبيات والخلفيات لتكون سياسية أو لتكون قتالية كما عند بعض الغلادين أو لتكون ما شيء لا أن تكون. لو فعلا أتينا إلى جموع كثير من هؤلاء وأولئك وسألناهم بصدق بصدق يعني يعني نتخيل نتخيل فعلا فعلًا وأنت؟ تمارس هذه الممارسة هذه النقابة هذه، هذا النضال السياسي هذا القتال في هذه المجتمعات الإسلامية أو غيرها اتصعر فعلا وتذوق أنك بهذا بهذا تتقرب إلى الله فعلا اتصعر فعلا وتجد لأن الرب شكور الرب شكور سبحانه ومن اسمائه الحسنى الشكور ومن نتائج الشكر شكر الله لعباده شكر الله العباد أنك إذا عملت العمل مقبولا صادقا مخلصا ومخلصا لله شعرت بسكينة وطمأنينة وشعرت بأنك تقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب يتقرب هل تشعر فعلا بأنك تقترب هل تشعر فعلا بأنك تجد من الوجد والوجدان تجد لذة التدين بهذه الممارسة أم أنك فقط تشفي غليل نفسك وتنتقم لحرمانك وتنتقم لفقرك وتهميشك هذه مسائل أخرى فإذن الدين يعني ذلك الإحساس الأساس الذي يراد به وجه الله والذي تشعر فيه أنك تسلك إلى الله عز وجل منزلة منزلة ومدرجا مدرجا هل تجده؟ لو سألنا هذا السؤال بل لنقول لو سأل كل نسو هذا السؤال لما استطاع أن يجيب في كثير من الأحيان ولا أبطال في نفسه لنفسه لا رقيب عليه إلا الله عز وجل لا أبطال كثيرا من أعماله فيما بينه وبين نفسه لأنه يجد أنه لم فعلا لم يكن يمارس الدين بالمعنى الذين تحدثوا عنه بالمعنى الذي جاء به القرآن فعبد الله مخلص له للدين ألا لله الدين الخالص وما أمره إلا ليعبد الله مخلصين له الدين أي تصفية كاملة وتفريد صاف لله الواحد الأحد سبحانه جل وعلا فلذلك إذن يعني حينما نقول هذا مقياس فهو مقياس فعلا وهذا الذي عني في الحديث الصحيح استفتي نفسك أو قلبك وإن أفتوك وأفتوك يعني كيف تستفتي قلبك كيف تسأل نفسك يعني ماذا تجد أنت ماذا ماذا تشعر الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس هذا هو الجوهر هذا الفص هذا المعه الذي هو الجوهر الدين في النصوص من حيث هو قواعد وأصول وكليات وعركان وفي الممارسة من حيث هو ذوق ووجدان وقلت يعني مقياس هذا مقياس ومقياس ذاتي لا, لا يمكن أبدا أن أقيس به دينك أو دين الآخر بل هو مقياس ذاتي لكل في نفسه لكن ممكن أن نقيس يعني ممارسة الآخرين ليس بالمعنى الثاني للدين أي بما هو ذوق وجدان لكن بمعنى النصوص بما هي بما هو قواعد فنرى أن جهة ما أو حركة ما أو مذهب ما أو شخص ما قد خمة قد خمة بعض الممارسات التعبدية على غير حجمها وأكثر من مما شرع فيها ولاها كما حدث في حديث الرهط ثلاثة وكما حدث فعلا في كثير من انزلاقات العباد في التاريخ. والمتفلسفة والمفكرين فخرجوا أحيانا عن مقتضى الدين وعن حقائقه بما من مفاهيم أحيانا وبما من ممارسات أحيانا أخرى الأمر الثاني الذي يشكل فهوما أساسي وعاصما يضمان الوسطية والاعتدال ويكشف الزيغة والغلوة والانحراف العلم. العلم لكن لابد أن نسأل أي علم لأن كل إنسان يقول العلم الدين لا يقوم إلا بالعلم والدين لا يكون إلا بالعلم والدين لا يمكن تطبيقه إلا بالعلم ولذلك القرآن الكريم كان واضحا في قوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وهذه لم التعليل التي تكررت ليتفقهوا ولينذر ولها من القوة ما لها لأن من من من من فوائد التعليل أيضا لاختصاص يعني يصروا مختصين ينفرون ليختصوا بالعلم ثم هذا العلم بسياقه القرآن من شأنه أن ينتج شيئا مهما وهو النظارة فهذا العلم ما يبقى مجرد هرطقة وكلام في الفضاء لا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ثم هذه النظرة تعطي نتيجة اجتماعية وهي لعلهم يحضرون يحضرون فهذا السلوك بدأ يعني من اختصاص علمي بمنهج معين ثم انتقل بعد ذلك إلى ممارسة وعظية وتحذير ونظارة ثم أعطى سلوكا اجتماعيا وهو قوم املأهم الحذر ما هو المقصود بالتقوى فلذلك إذن العلم بين جدا أن أساسه وفصه وصلبه إنما هو الفقه في الدين وأحسب أن الأمة في مرحلتها التاريخية هذه هي أحواج ما تكون لهذه الصناعة وحينما نتحدث عن الفقه ليس بمعنى الملزمات والملازم الفقهية والركام التراث التاريخي هذا مهم جدا وضروري هذا للأمة ولكن ليس هو المقصود بالعصالة وبالدرج الأولى هو مقصود بالتبه وإنما المقصود بالفقه المالاكة ولذلك القرآن ما استعمال كلمة فقه وإنه استعمال الفعل فعل لأن الفعل يدل على الحركة الحركة الذهنية وحركة وجدانية أيضاً ذهن مرتبط بالقلب لأنهم سينذرون وسيقعوا بعد ذلك لعلهم يحضرون فتفقها يتفقه أي تدرب على اكتساب ملكة الفقه وصفة الفقه ليصير بعد ذلك فقيها كما قال في الحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم أي أن تكون حليما ليس بين عشية الوضوحة لابد أن تتحلم والحليم هو غير المتحلم المتحلم إنسان ليس بحليم وإنما يكلف نفسه الحلم والمتعلم ليس بعليم وإنما يحمل نفسه على طلب العلم حتى يصير بعد ذلك عالما أو عليما أو يصير الآخر بعد ذلك حليما معنى أنه تصبح يصبح له العلم سجية لا يتكلفه ويصبح له الحلم طبيعة لا يتكلفه كما يتنفس وليس قبل مرحلة السابقة يتحلم أو يتعلم كذلك يتفقه في القرآن رسم المنج لا بد من من مكابدة لابد أن نكابد النصوص القرآنية والنصوص الحديثية لابد من معاناة لأنه بغير هذه المكابدة وبغير هذه المعاناة لا يحدث التفقه في الدين بالمعنى الذي يتحدث عنه القرآن الكريم ممكن أن, أن تستظهر ما شئت أن تظهر لكن لا يحصل تفقه خيركم أو في الحديث من يريد له بخير يفقهه يفقهه تفقه وتفقيه هو تحويل للطباع تحويل للطباع وكما يقول العامة في المغرب تتحول الجبال ولا تتحول الطبع نظرا لأن الطبيعة الجبلية في الإنسان إذا بنيت على أمرين من من الشقاوة فألهمها فجورها وتقوها لتغلب التقوى على الفجور يحتاج ما يحتاج إلى المكابذة والمعاناة ولذلك العامل الرئيس على التفقيه بهذا المعنى القرآني النبوي رأسه القرآن الكريم نعم نحن في حاجة إلى تداول اجتماعي للقرآن الكريم على المستوى الفردي تربويا وعلى المستوى الجماعي سلوكيا واجتماعيا لو تأملنا في ما يسمى بعلوم القرآن الكريم وهي مجموعة من المبادئ والمعطيات معطيات كثير من أهل العلم يقول هذه المادة أو المواد يعني المكي والمدني سبب النزول ترتيب النزول كل هذه الأشياء هي مواد يعني أصلها, أصلها أنها وضعت لبناء علم لم يبنى بعده بشكل تصنيفي تأليف بني لكن في أذهان العباقرة ولأئمة الأعلام من علماء الإسلام منذ عصر الصحابة إلى الآن لكن لم يؤلف بعد ما يمكن تسميته بعلم أصول التفسير. الذي يعني يبين فعلا كيف نتعامل مع القرآن الكريم. ولذلك الآن ما يزال هذا السؤال مطروحا ومشكلاً في الساحة الإسلامية غير واحد ممن تعلمون كتب في في كيف نتعامل مع القرآن الكريم. هذا أو هذا المقصود أو هذا الذي ذكرته الآن يعني بالإشارة إلى علوم القرآن لأنه تتضمن يعني أمرًا هامًا جدًا وهو ما سمي بالمكي والمدني وعلم ترتيب النزول. يعني ما نزل أولا ونزل آخرا وترتيب الصور والآي كيف حصل وأضحون جدا أن ذلك يؤول في نهاية المطاف إلى أمر معروف وهو أن القرآن نزل على مدى 23 سنة يعني أن ينزل القرآن الكريم وهو كتاب وسط ليس بمجلدات ولا يعني شيء وسط وسط يعني معروف المصحف يعني ما يتضمن وصوره معروفة وآيه معدود وأحرفه محسوبة إلى آخره هل كان رسول الله حاشاه عليه الصلاة والسلام بليدا ليحتاج إلى يعني قرابة ربع قرن من الزمان ليتلقى القرآن لو كان المقصود أن يحفظ ولو كان المقصود بتميتي في القلب ومجرد مجرد أن لا أن ينساه فقط أقطع له فأطفال المسلمين يحفظون القرآن في بعض الأحيان في أقل من سنتين وفي سنة واحدة الذي في عمر كان شيء آخر القرآن كان يبني كان يبني كان ينقل الطباع كان ينقل الإنسان منازل ولذلك وقال الذين كفروا لو لا عليه عنه القرآن جملة واحدة كذلك أي كذلك ننزل هكذا منجما لا جملة واحدة لتعليل قوي جدا لنثبت به فؤادك ورتبناه وبنيناه ترتيلا بناء محكما مرتبا ترتيبا له داخله لمقدمته لنتائجه التربوية وارترناه ترتيلا كذلك لنثبت لنثبت به فؤادك والمقصود طبعا وأفئيدات أصحابك والأمة بعد ذلك لمن صار على هذا المنهج إلى يوم القيامة فإذا لنتلقى الدين ويكون هذا الدين فينا ممارسة معتدلة ووسط نحتاج إلى تلقيه كما تلقاه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكما تلقاه أصحابه يعني بحيث الآية الواحدة تنزل تحمل رسالات ولا أقول رسائل بهذا الجمع الذي بني على جمع أو صيغة جمع المؤنث السالم الذي فيه ضربون من الإلحاق بالعاقل آيات فيها تضخيم فيها تعظيم رسالات الذين يبلغون رسالات الله إلا بلاغا عن الله ورسالاته الآية الواحدة الحمد لله رب العالمين أو آية الأولى من الإخلاص قل هو الله أحد تتضمن من الرسالات من الرسالات ما الله به عليم فإذن صحيح الدين أو الإسلام كله رسالة واحدة لكن حينما التي التصيل على المستوى التربوي لينفع القرآن ولينتفع الناس بالقرآن لا بد من أن يتلقوه على أنه رسالات الصورة الواحدة فيها آناث الرسالات بل الآية الواحدة فيها ما لاحصر لهم من الرسالات تتجدد تتلقى اليوم معناً معيناً تربوياً تأخذ به ولن تبصر المعنى الثاني هذا شيء آخر غير تسير شيء الحمد لله رب العالمين ترجع الطابري ابن كثير القرطبي ما شئ تجد الحمد الشكر والثناء له وعليه سبحانه بمجامع الحمد كلام في كل مكان تجده لكن هناك مقام معين على المستوى الإيماني الحمد حينما تحمد أنت تقر بذلك وتسبح الله به وتدعو الله به وتشهد على نفسك بأنك من الحامدين هل فعلا أنت كما أنت كما تقول؟ هل أنت حامد لله فعلا هل تحمد الله هل تحمد الله على الصراء وعلى الضراء إذا اختل الميزان إذا لست من الحامدين فعلى قدري تلقيك لمعنى الحمد وعلى قدري منزلتك في مقام الحمد يكون إبصارك لرسالات الحمد لله رب العالمين فترى اليوم ما لم ترى أمس من الآية بل قد ترى في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب ما نمتى في صلاة الفجر أو في صلاة التي قبلها من معنى لا قلت سيري لا شعوري إيماني يعني قرب قرب ولا يزال عرب يتقرب إلي كلا لا تطع وتسجد واقترب هذا الذي يجعلك ترتفع وترتقي وترى من المشاهدات العلمية للخبرافية طبعا ما يجعلك فعلا تطمئن إلى سكينة الإيمان وطمأنينة الإيمان التي تتنزل بها الملائكة من عند الله على عباد الله الذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكثير من الناس يشتكي قرأت الفاتحة قرأت الإخلاص المعودتين ما حصل شيء ما زلت مضطرب منهار عصبيا لم يقرأ شيئا حقيقة الأمر ما قرأ شيئا لأن تثبيت الفؤاد إنما يحصل بهذا المعنى الذي يعني تحدث عنه القرآن الكريم حينما تأخذ الآية الواحدة وتجاهد السك بها وتكابدها يعني تكابد الآية تمحن على الآية من أجل أن تكتسب صفتها لم يكن بعيدا عن هذا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام شيبتني يهود وأخواتها من الواقع والمفصل صحيح هذه الاسم الفصل ولكنها من جنسه ومن ضربه وسربه بما تحمل من حقائق إيمانية يشيب من, هول من هولها الولدان يجعل الولدان شيبا هذا المعنى الذي كان يكابده رسول الله كان يكابد القرآن إن سنلقي عليك قولا ثقيلا لو ألقيعت عليه عشرات المصاحف ما شعر بالثقل لو انزلنا هذا القرآن على جبل ليس المصحف طبعا ولكن الحقائق الإيمانية لو أنزل حقيقة وأمثال القرآن ليست عبثا ولا يعني يعني خيال الله هي حقائق إعلا لو أنزل القرآن على جبل نصدق نصدق أو نهار كما في تجل عز وجل جبل فجعله دكا وخر موسى صاعقة لأن الكون كله له شعور مفهوم الجماد هذا مفهوم عرضي أدم فهم فهم بشري هذا أما الطبيعة لا جماد فيها يعني الجماد بمعنى الموات لا وجود له إطلاقاً ما من شيء في الكون إلا وله شعور بنص القرآن ولا اجتهاد في هذا الأمر وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم التسبيح ليس بالمعنى يعني كما يقول كثير من علماء الكلام يعني الأرض تسبح بضوارة يعني من المتكلمون المعاصرون أو الأقدمون والبحر يسبح بموجه نعم يسبح بموجه ولكن يسبح بلسانه وليس بحاله فقط كما يعبرون ولذلك أنا أشير هنا إشارة بين قوسين وقد ذكرت هذا الكلام لأنتقل إلى المقصود في الأخير وهو أن سبيح الجبال والطير مع داود إنا صخرنا الجبال معه يسبحنا والطير يا جبال أول معه الطير إلى غير ذلك من من الآيات يعني الإعجاز أو المعجزة ها هنا يعني يعني ليس فقط هو أن يعني ال سبحت هذا هذا هذا لم يسق لم يسق صياق الإعجاز أو المعجزة كون الجبل سبح أو الطير سبح أو النمل تكلم قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم الإعجاز وإنما هو واقع, واقع في أن داود عليه السلام سامع وفاهمه سبيح الجبل وسمع وفاهم تسبح الطير وإلا في الطير والجبل يسبح قبل داود ويسبح بعد داود ويسبح الآن وكذلك النمل النمل يتكلم يعني ما أين الإعجاز الإعجاز أو المعجزة هي أن سليمان سامع وفاهم فتبسم ضحكا من قولها والجند وراءه الآلاف ما سمعوا شيئا ولا فاهموا شيء فالمعجزة هي حاصلة لسيدنا سليمان بما فاهم وسمع لا ما فهموا ولو سمعوا ما يفهمون شئ ولكن لا تفقهون سبيحون فيذن الكون حي الكون حي بقدرة الحي المحي سبحانه وتعالى جل قدرته من ملك عظيم محي مميت سبحانه فالمقصود إذن بهذا كله أن يعني هذا الذي يحصل للمؤمن حينما يتقرب إلى الله عز وجل بالدين وحينما يتعامل مع القرآن الكريم يجعله يترقى ويقترب ويشعر بالأنس يشعر بالأنس لست وحدك ولو كنت خاليا معك شجرة كائن حي يسبح وإذا سبحت سبحت بتبيعك وجعل الله لك من, من الأجر على قدرين طققاء ونطقك وما رددت هي والأشجار والأحجار وهل مجرى وتعلمون حديث المؤذن يغفر له مدة صوته وما سمعه من ضربين ويابيسين إلا قال مثل ما يقول وبذلك فله أجره وأجر من عامله إلى يوم القيامة لا ينقص من أجره يعني أنا أفسر الآن وأشرح الحديث ليس هذا تتم له فإذا المقصود إذن أن أن أن الأشياء حية حولنا الذي يعطيك هذا الإحساس هو القرآن الكريم وهذا الذي يعني كان يبني أصحاب رسول الله كان يبنيهم يثبت أفئدتهم وهذا لا يحصل الإخوة الكرام والسادة الأفاضل لا يحصل بين عشية وضحاها هذا بناء النفس الإنسانية هذا بناء الطبائع الخيرة لابد من عمر لابد من معاناة لابد من مكابدة فلذلك إذن إذا تلقينا القرآن من جديد بهذا المعنى فرديا واجتماعيا أمكن أن أولا أول شيء تترتب مفاهيم الدين في أنفسنا كل حاجة تشد مضعاء من حيث الحجم ومن حيث المقدار الذي قدر لها ثم أيضا يستقيم سلوكنا وإحساسنا على وزان تلك المقادير ويذوب الغلو والتطرف مادم الإنسان صادقا الذي لا صدق له هذه مسألة أخرى نتحدث عن من يريد فعلا يريدون وجه من له إرادة للسير إلى الله عز وجل والعمل فعلا من أجل صحيح مفاهيمه لذلك يعني لماذا لم يحدث هذه المشكلات زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الغلو وهذا الفتن نظرا لأن المنهج كان بالمرصاد أول القرآن نزل بترتيب معين وبتدقيق معين وببنائية معينة كذلك لنثبت به فؤادك أي بمنهجية بنائية تربوية وليست التلقية للعلم على أنه مجموعة المعارف أن العلم القرآني هذا الفقه هذا الفقه الحقيقي كما نفقه أحكاما الصلوات والزكوات والمعاملات نفقه أحكام الكون كيف نتعامل مع الأشياء كيف نتعامل مع الطبيعة كيف نتعامل مع الإنسان حينما أخطأنا النظر في التعامل مع الإنسان بين المسلمين المسلمون فيما بينهم والمسلمون فيما بينهم وبين الآخرين من غير المسلمين سبب في ذلك أننا أخطأنا منهج التعامل مع القرآن فأخطأنا منهج التعامل مع كل شيء مع الأشجار مع الأحجار مع الأنهار مع أبنائنا وأسرنا القرآن ينظم الإنسان ويبنيه من جديد، وهذا هو العلم، هذا هو العلم، هذا هو العلم، هذا هو الفقه الحقيقي، الكلي الشمولي الذي ينتج ينتج النذاره لينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، وينتج الحذر والتقوى على مفهوم التعبود والاجتماع لعلهم يحضرون منود الله بخيرا خيرا في الدنيا وفي الآخرة يفقه في الدين هذا العمق الذي يعطي فعلا هذه الأبعاد العظيمة للفقه والفقه بالمعنى الأكاديمي الضيق جزء من هذا وجزء صغير جدا جزء صغير ومع الأسف أقول مع الأسف حينما جريد الفقه في العصور المتأخرة عن أصوله ومساقته ضاعت وظيفته التربوية جزء الإنسان يعني يحفظ من مسائل الحلال والحرام ويحفظ من أمور العقائد على أي مذهب كان من المذهب الذي يثبت أو الذي يؤوله وينفي ولكن لا تجد آثرا للدين إلا قليلا سبب في ذلك يعني طبعا إلا قليلا إلى من رحم الله أنا لا لا لا لا لا نقص كل شيء من الخير من دائرة دائرة الخير ولكن نتحدث عن ظاهرة خطيرة جدا في المنهج التربوي سبب في ذلك أنه أخذت الأدلة أو بالأحرى أخذت الأحكام أخذت الأحكام العقادية والأحكام الفقهية هذا الأمر حدث في العقائد وفي الفقه وأيضاً حتى في التربية والسلوك على مستوى صوفي أيضاً حدث هذا الانحراف سببه الرئيس أنها أخذت الأحكام منجردة ومعزولة عن مساقاتها التربوية القرآنية تلاحظون أن القرآن حينما يسوق الحكم الشرعي أي حكم شرعي في أي مزان سواء كان حكم عقدياً أو تعبدياً أو من أحكام المعاملات ما شئت يسوقه في صياق هذا الصياق فيه سوابق آيات سابقة وفيه لواحق آيات لاحقة وفيه قراء أي صيغة التي ضمن فيها وغلف فيها هذه المساقات جميعاً تدف إلى أمرين تعرف الإنسان بهذا الحكم بهذا الحكم على الله عز وجل وتهديه إلى الآخرة السبيل إلى الآخرة أي تجعل الأمر الكبير في ذهنه أن ينجو أن ينجو يوم العذاب لليم يوم الحساب ويكون من الفائزين ولذلك حينما تنظر إلى أحكام التكليف في كتب لأصول الفقه لا تجني منها غير الشوك والتخسب لكن حينما تنظر إليها هي بنفسها لكن في مساقتها القرآنية والحديثية تجدها لينة طرية ثرة تتدفق بعيون الخير وتدعو في قلبك رحمة وشفاء لأن هنالك بقيت في مساقها المقاصد التربوي أي في النصوص القرآنية والحديثية ولذلك فائدة الحكم في القرآن هي غير فائدتي في غير القرآن والسنة إن هي إلا بيان إلا بيان القرآن ما كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلا قرآنا يمشي فوق الأرض كما عبر في غير ما سياق كما في حديث عائشة رضي الله عنه كان خلقه القرآن وهذه العبارة عجيبة لأن خلق كلمة نكرة وضيفت إلى ضمير فعطت الاستغراق شامل على وجهين. على وجهين الأول كان خلقه أي كل خلقه كل شيء والخلق هنا بالمعنى العربي غليس من معنى العجمي لأنه سبب تأثر باللغة الأخرى والترجمة المفهومة ومش م باللحن المفهومي صارت الأخلاق عندنا هي ما يسمى بالقيم الآن لا القيم جزء صغير من الأخلاق يعني هذا التعامل الوفاء عدم الغدر شيء حسن نعم لكنه جزء الخلق في الإسلام ولابد أن نبين هذا لأنه شمول يتعلق بالقرآن كان خلق القرآن الخلق في الإسلام من الخلقة نعم من الخلق بكسري الخا خلق أي خلق براء وصنع خلقا أي أنه سبحانه وتعالى بارع شيئا إنسانا كان أو شيئا آخر ملاكا أو جنا أو شجرا أو بحرا خلقه من عدم وأوجده من بعد لم يكن شيئا هل تعالى الإنسان حين من دريه لم يكن شيئا مذكورا هذا الخلق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فإذن هذا الخلق يعني هو بناء على طبيعة معينة على جميل والخلق والخلقة دائما مع الهيئة لن تحدث الآن عن الأخلاق هذا سنفرعه عنه بحول الخلق والخلقة هي هيئة الطبيعة التي خلقها الله خلقها الله عز وجل لشيء إما إنسان أو حجر أو شيء وهو اسم هيئة خلقة هيئة كجلسة أي هيئة الجلوس هيئتك أنت خلقتك أو خلقتي كيف طولي كيف عرضي كيف ملامح وجهي سماء لون هذا لا يتغير لا يمكنك أن تزيد من طولك ولا أن تنقص منه ولا أن تغير من لونك ولا شكل أذنيك ولا أنفيك ولا فمك لأنها خلقة فهي ثابتة راسخة من هذا أخذ خلق أيضا وهي صفات النفس الباطنة إذا كانت الخلقة هي هيئة البدن فالخلق هو هيئة أيضا لكن هيئة الروح أو هيئة النفس أيضا فهي أيضا طبيعة جبلة فطرت وخلقت على هيئة إلا أن الله عز وجل جعل لنا في هذه إمكان الترقي ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها أي هناك خصائص وقد تكون وراثية كما يقول علماء النفس الوراثيين في هذه الشهر قد تكون وراثية لكن يمكن الإنسان أن يتخلص منها لكن بمشقة بمعاناة لأنك تغير شيئا من طبعك وهو مكابدة القرآن وهو معاناة القرآن فهذه العملية الجراحية عملية جراحية للنفس الإنسانية الكثير بها القرآن فكانت السنة هي التطبيق العملي والتنفيذ الميداني للعمليات الجراحية القرآنية الواقعة على النفس والروح ولذلك كان خلقه أي كل هيئاته النفسانية كل صفاته الباطنة عليه الصلاة والسلام كانت على وزان القرآن هذا العموم الأول العموم الثاني القرآن يعني كل القرآن بمعنى كل ما في القرآن تخلق به رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان أكمل الكمل سيد الأولين والسيد الآخرين، سيد ولد آدم كما في الصحيح من الحديث النبوي الشريف. فلذلك من اشتغل بالقرآن على منهج السنة النبويّة في تلقيح قائقي الإيمانية بهذا التدريج التربوي لم لم يكن أبداً معرضاً لشيء من الغلو أو الانحراف لا على مستوى المفهوم ولا على مستوى الممارسة ولا على مستوى الفقه ولا على أي جانب من الجوانب وكان آمناً بإذن الله عز وجل. في عقيدتي من كل وسواس ومن كل مشكلة ومن كل أباطيل علماء الكلام الحديثة بعد يعني أدعوا هرتقات المتكلمين التي حدثت في القرون المتأخرة ولن لم تكن زمان رسول ياسوسا ما حدثت عندهم مشكلة التشبيه والتعويل والتعطيل هذه الأمور هذه كلها ما نتج في ذلك الزمان لماذا يعني ما كانوا عقلاء ما كان عندهم أفكار ما كان يهود معناهم معهم ما كان ناصارا معهم وكلم اليهود متكلمون كان منهم متكلمين وكان يعني كان عندهم عند اليهود معروف دل... كان عندهم ضربون من الاعتزال واخرون فرق من تشبيه وغير ذلك ولكن لأن المنهج كان سليما في الترقي عن الله ولأن الرسول كان حارسا بممارسته الشخصية لأنه كان قرآنا فلذلك حينما الصحابة أخذ ذلك وأخذه وحده لم يشوبوه بشيء ألا للد... لله الدين الخالص يعني كان عملهم خالصا، خالصاً صافيا، أخلصوا من حيث القصد والنية وأخلصوا من حيث المنهج والسلوك فوصلوا وصلوا والأعلام الأئمة الكبار عبر التاريخ من الذين جاءوا من التابعين وأتباع التابعين إلى القرون المتأخرة ممن هدهم الله ووفقهم إلى هذا المنهج أيضاً وصلوا وكانوا من الكمل وفي الحديث الصحيح كمل من الرجال كثير خاتمة الكلام تكون بما بدأنا به الدين يبدأ بشهادة لا إله إلا الله العنوان الذي يتفرع عنه شهادة أن محمد رسول الله يفرع عن الأول الكلمة الأخيرة حينما نقول لا إله إلا الله الكلمة المفتاح هنا هي لفظ إله هي لمدخل للشهادة, للشهادة مدخل الشهادة كلمة إله لأن لفظ الله اسمه عالم على الذات الإلهية لا إشكال في هذا، ولذلك يعني لا أحد يوصف باسم الله سبحانه وحده دون سواه، هذا اسم خاص به، لكن إله ممكن، أرأى فرائت من اتخذ إلهه هوى آله ويتعدد ويجمع، لكن لفظ الله لا جمع له مفرد، لأنه واحد، ولا إشكال في هذا الله، هذا مفهوم لا إشكال فيه، لأنه واضح وبين، ولأنه ثابت، لكن الإله فيه إشكال، لماذا؟ لأنهم فهم قلبي وجداني كلمة إله نفضة وجدانية ذوقية في العربية أليها يأله ألهم وولهن الآن ندخل إلى عمق الدين وننتهي بإذن الله عز وجل الأله والوله يقع على الحزن الشديد أو الحب الشديد ويقال المرأة الولود هي المرأة التي جنت إما بسبب حزن لا قدر الله تفقد زوجها أو وليدها أو قريبها فاتحزنوا إلى درجة الجنون فيقال له فيقال لها أولوه أو واله وكذلك إذا أحبت حتى جنت واله أو ولوه فإذن الأمر ما داره على القلب والإحساس والوجدان وأخذ ذلك في الأصل بتعبيرهم عن أو من تعبيرهم عن الفاصيل هو ابن الناقة الصغير إذا عزل عن أمه أي فطمة وفصاله في عامين أي فطامه حينما يفصل الجمل الصغير وتخرج الناقة إلى مرعى أو تضع الكمامة على فمه ويشتاق إلى أمه يعني يدرب على أن يرعى بفمه ثم يحصل له شوق إلى أمه فمعروف عند البدو وعند رعاة الإبل هذا الأمر إذا حزن واشتاق وحن من الحنين حن إلى أمي أصدر صوتا أشبه ما يكون بالبكاء يرغو رغاء معروف هذا عند الجمال حينما تتأذى حتى الكبار منها تجرح أو تذبح أو تنحر أو يراد بها يعني شيء ما يؤذيها تنوح وتبكي وترفع صوتا يعني مؤذيا محزينا يعني كأنه صوت الإنسان حينما يبكي فإذا صار هذا من الفصيل الصغير قالت العرب أليها الفصيل أليها أي حن إلى أمه واستعقى واستبد به فأخذ لا إله إلا الله ولذلك في شرح العقيدة كلهم يجمعون على أن الإله أي الذي ألهه القلوب تتعلق به هل أنا أو أنت حينما أقول لا إله إلا الله فعلا أجد أنني لا أتعلق رغبا ورهبا إلا بالله لا أشتعق إلا إلى الله لا أخاف إلا من الله فإذن هذا الإحساس هو الذي يجعلك فعلا تجد وتتذوق شهادة لا إله إلا الله ذلك هو الدين وتلك هي الوسطية أحسن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته